السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله كما ينبقي لجلال جلاله وكمال كماله وعظيم سلطانه الحمد لله فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جاعل ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا خلال و اجنحه م ث ن ا وثناث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء و أ ص ل ي و أ س ل م على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه أ ش ه د أ ن ه أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وكشف عنا ا ل غ م ة وتركنا على ا ل م ح ج ة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد ع ن ه ا إ ل ا هالك صلى عليك الله يا ع ظ ي واستبشرت بقدومك الجنات دعني واياك اخي الغالي اخي المبارك ان نذكر الله سبحانه وتعالى دعني واياك ان نتدارس شيئا من كلام الله او شيئا من سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا هو من نسج الخيال ولا هو من قول البشر ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى يا من يريد ا ل س ع ا د ة اسمع و ت أ م ل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وافتح لي قلبك واسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آ م ن و ا وتطمئن هذا القلب إ ل ا مع الله سبحانه وتعالى ولا يسعد لا بالمقاهي ولا ب ا ل ش ي ش ة ولا بالاغاني ا ل م ح ر م ة و ا ل أ ف ل ا م ا ل م ا ج ن ة لا يسعد إ ل ا مع الله سبحانه وتعالى نعم دخل ابن سيرين المسجد فوجد طفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات وجد طفل لا يتجاوز العمره عشر سنوات واقف يصلي يقول ا ل إ م ا م ابن سيرين واقف يصلي ك أ ن ه جدع ن خ ل ة من ش د ة خشوعه ك أ ن ه جدع ن خ ل ة لو و ق ع الطير على ر أ س ه ما يبالي من ش د ة خشوعه لما انتهى هذا الطفل عشر سنوات لما انتهى هذا الطفل من ا ل ص ل ا ة دعه ا ابن سيرين ابن من أ ن ت قال أ ن ا ابن من أ ن ت قال أ ن ا ليس لي أ ب وليس لي أ م يتيم فقال أ ت ر ض ى أ ن أ ك و ن لك ابا و أ ن أ ق و م بشؤونك قال وافق لكن ب خ م س ة شروط طفل عشر سنوات اوافق لكن ب خ م س ة شروط قال هاته قال هل ستطعمني إ ذ ا ج ر ت قال أ ط ع م ك حتى تشبع قال هل ستقسيني إ ذ ا عريت قال واكسيك من أ ج م ل الثياب قال هل ستسقيني إ ذ ا عطشت قال أ س ق ي ك حتى تروى قال هل ستشفيني إ ذ ا مرثت قال اوفر لك الدواء والشافي هو الله قال هل س ت ح ي ن ي إ ذ ا مت ي قال لا ف ا ل ح ي ا ة والموت بيد الله سبحانه وتعالى قال إ ذ ا ن ت ر ك ن ي عشر سنوات قال إ ذ ا ن ت ر ك ن ي قال ولمن أ ت ر ك ك قال ت ر ك ن ي للذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين و َ إ ِ ذ َ ا ملذت ن يشفين َْ والذي ََّ يميتني و َ إ ِ ذ َ ا ي ُ ح ِ ي ن فقال الامام لا اله إ ل ا الله توكل على الله فكفاه الله هذا هو التوكل دعني واياك نعظم الله سبحانه وتعالى دعني واياك نعظم الله سبحانه وتعالى حين الانتهاء من الصلاه نجد كثير من الناس منذ ان يسلم ا ل إ م ا م السلام عليكم و ر ح م ة الله التسليم الثاني هو عند الباب أ ي ف ش و ع هذا في ا ل ص ل ا ة التسليم ا ل ح ق ي ق ة التسليم الثاني هو عند الباب لا يستطيع أ ن يجلس ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يعظم الله سبحانه وتعالى لذلك عظم الله سبحانه وتعالى و ا ل س ع ا د ة لست بجمع ا ل أ م و ا ل ولا بالقصور ا ل س ع ا د ة ب ي د الله سبحانه وتعالى تجدها في ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى تجدها في ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى إ ب ر ا ه ي م بن ا ل أ د ه م جاء إ ل ي ه أحد العصاة فقال ع ذ ن ي يا إ م ا م أ ع ط ن ي م و ل ظ ة مقبل على الذنوب ا ل م ع ا ص ي ولا أ س ت ط ي ع ترك الذنوب ا ل م ع ا ص ي ع ذ ن ي يا إ م ا م قال ف ع ل ما شئت قال ف ع ل ما شئت ولكن إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت ع ص الله سبحانه وتعالى فافعل خمس شروط ا ل آ ن امام يجيز لهذا الشخص فعل معصيه قال افعل لكن إ ذ ا اردت ان تفعل معصيه فعلها بعدما خلصت خمس شهور قال هاتها قال هاتها يا إ م ا م قال ا و ل ا لا ت ع ص الله على أ ر ض ه و ا ع ص الله قال لا أ س ت ط ي ع ذلك وهل ا ل أ ر ض الا أ ر ض ه قال عجبا لك فوق أ ر ض ه وتعصيه قال هات ه الثانيه قال في ا ل ث ا ن ي ة لا ت أ ك ل من رزق الله و ا ع س ي الله قال وكيف الرزق رزق قال عجبا لك فوق أ ر ض ه و ت أ ك ل من رزقه و ت ع س ي قال هاته ا ل ث ا ل ث ة قال اذهب في مكان لا يراك فيه الناس و ا ع س ي الله ولا يراك فيه أ ح د قال لا استطيع وهو الذي يرى النمله السوداء فالليله الظلماء على الصخره الصماء قال عجبا لك تاكل من رزقه وفوق ارضه ويراه وتعصيه قال هاته الرابعه قال الرابعه اذا اتاك ملك الموت ليقبض روحك قل لا ما بيموت الان ليس الان لاحقا قال لا استطيع قال عجبا لك فوق أ ر ض ي و ت أ ك ل من رزقك ويراك ولا تستطيع رد الموت قال الخامسة قال اذا اتاك وتعصيك قال هذه ا ل خ ا م س ة قال إ ذ ا أ ت ت ك ز ب ا ن ي ة النار ي أ خ ذ و ن ك إ ل ى النار ك ل ه ا ابي الجنه قال لا أ س ت ط ي ع فقال عجبا لك ت أ ك ل من رزق الله ويراك وفوق أ ر ض ه ولا تستطيع الموت د اذا اتاك وليس لك ج ن ة ولا نار و ت ع ص ي قال اسمع يا إ م ا م أ ن ا ا ل آ ن أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب ل ي قال أ ن ا ا ل آ ن أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب ل ي ف ا ل ح ي ا ة كل ا ل ح ي ا ة مع الله سبحانه وتعالى فلو ر أ ي ت التائب ر أ ي ت جفنا مقروحا تراه في ا ل أ س ح ا ق على باب الاعتذار مطروحا سمع قول ا ل إ ل ه يوحي فيما يوحي توبوا إ ل ى الله توبه نصوحه التائب انحل بدنه الصيام و أ ت ع ب قدمه القيام وحلف بالعزم على هدر المنام وبذلك صار م ن د و ح ا ولسان حاله و د ا ت و ب و الى إ الله توبه نصوحه التائب يبكي ج ن ا ي ة الشباب التي بها قد ش س و د الكتاب ف إ ن من ي أ ت ي إ ل ى الباب يجد الباب مفتوحا توبوا إ ل ى الله توبه نصوحه استغفر الله من ذنب يؤربه ويطرد النوم عن عينه ويحزنه استغفر الله كيف الرب اعصيهم و ن ع م ة منه في الاكرام ت ا م ر و ن ف ا ل س ع ا د ة لا تجدها لو تشر الشباب وتشر كل إ ن س ا ن على وجه ا ل أ ر ض لا يستطيع أ ن يحدد سعادته إ ل ا مع الله سبحانه وتعالى ا ل ق ص و ر و ا ل أ م و ا ل حتى ان بعض التجار لا ينام إ ل ا في ابره منه ليه ل أ ن ه يبحث عن ا ل س ع ا د ة في جمع ا ل أ م و ا ل وفي ا ل أ ر ا ض ي ولا يتذلل مع الله سبحانه وتعالى لذلك القلوب ث ل ا ث ة أ ن و ا ع حدد أ ن ت من أ ي القلوب القلوب ث ل ا ث ة أ ن و ا ع قلب ميت فهو الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يجلس مجالس ت ك ولا يعرف الصيام ولا القيام ميت فعظم الله أ ج ر ه في قلبه والقلب الثاني هو قلبي وقلبك قلب مريض لكنه يتعالج بالذكر قلب مريض لكن يصلح علاقه مع الله سبحانه وتعالى القلب الثالث ن س أ ل الله أ ن نكون قلب ح ي ب ذ ك ر الله سبحانه وتعالى أ س أ ل الله أ ن نكون من ذلك القلب ج ه ل ة عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا ربي معي ربي معي فمن الذي أ خ ش ى إ ذ ا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في ق ر آ ن ه كفى بربك هاديا ونصيرا متى أ ي ه ا الشاب تقدم على الله سبحانه وتعالى و اذا اردت التوبه و اردت الاستقامه فاستقم ولا تلتفت وراءك ا س ت ق م لله سبحانه وتعالى أ ق د م على الله سبحانه وتعالى أ ق د م ولا تقنع بعيش منقص فما فاز باللذات من ليس يقدم و إ ن طاقه الدنيا عليك ب أ س ر ه ا ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن ف إ ن ه ا منازلنا الاولى وفيها المخيم وحي على يوم المزيد الذي به ز ي ا ر ة رب العرش فاليوم موسم فلله أ ب ص ا ر ترى الله ج ه ر ة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسهم ولله ف ر ا ح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلموا فيا بائعا هذا ببقس معجل ك أ ن ك لا تدري ب ل ا سوف تعلم فان إ ن كنت تدري ف ل م ص ي ب ة ف إ كنت لا تدري فتلك م ص ي ب ة و إ ن كنت تدري فالمصيبه أ ع ظ م ع ل ّ نفسك بالحين الذي لا يموت أ س أ ل الله بمنه وكرمه وجوده وعفه أ ن كما جمعنا في هذا المكان ليجمعنا في جناته جنات النعيم سبحانك ما أ ح ل م ك سبحانك ما أ ع ظ م ك سبحانك ما أ ق و ى ك سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خ ي ر